أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزر وذكرى للمؤمنين إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما أنزل إليكم من ربكم ولا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 فلنسألن الذين, فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وَمَا غَائِبِينَ يَدَيُ الْفَجْرِ نَادِي الْيَوْمِ وَرَبُّهُ دِي وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فمن سكلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بِآيَاتِنَا يظلمون ومن خفت موازين فأولئك الذين خفروا أن تسهوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مسكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلِلَّمَّاتِ الْجَنَّةَ وَلَكَلَّقَنَا خلق ثُمَّ صَوَّغْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْبُدُو لِهَادٍ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْبُدُو لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ لم يكن مِنَ السَّاجِدِينَ ثم والله لمن انك تسفو لاذنك لله لن يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امضتك قال ما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 قال فهبك منها فما يكون لك أنت تتكبر فيها فقول إنك من الصاغرين. قال فهبك يوم إلى يوم يبعثون. قُل أَوْظِنِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ المنظرين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 ولا تشد أسرهم شاكمين قال اخرج منها مذعوما مدحورا قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لا لأملأن جهنم منكم أجمعين لمن ذرياتكم لا اسل ما ان منكم ويا ادم ان انت وزوجك الجنه فكلا من حيثكما ولا تقربا هذه فتكونا من الظالمين ويا آدم تَفَكُونَ مِنْ حَيْثِ الشُّبَاهَةِ وَلَا تَفْكَرَ بَعْدِ الشَّجَعَةِ فَتَفَكُونَ مِنَ الْغَرِيرِ فَوَصَوَصَ لَهُمَا الشَّيْقَانُ لَهُمَا مَا وُلِي عَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا لهم لهم ألا عنهما وَقَالَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ انِ اعْبُدَانِي فَسَيُصْرِفُونَ عَنِّي عنهما مَا هُمْ يَعْلَمُونَ تَقُولَا آتِينَا وَقُونَنَا مَا رَبُّكُمَا بِقَوْلِ رَبُّكُمَا عَذَابِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا وقال ما لآكما ربكما عن أجل الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاتمهما إني لكما لمن فما لمن الناصحين فلما ذق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وقفق يقصتان عليهما ورط الجنة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 وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشَّجَرَةِ الشجره لَكُمَا لكما ان الشيطان لكما عدو به قالا ربنا ظلمنا سنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن تكونن من الخاطئين. قَالَ وَرَدَنَا وَلَنَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لنكونن مِنَ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 قال فيها, وفيها ومنها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري وآتكم وريشا يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا وريتا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يتزدعون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثوآتهما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 كما بدأتم تعودون. كما بدأتم تعودون. فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون إنهم الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا, يحب إنه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من الله التي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 قل انما حضن ربي الجواحش ما ظهر منها وما بطل والاثم والبغي لغير الحق وان تشركوا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلطانا وَأَن تقولوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون وَأَن تُشْرِكُوا مَا لَمْ ينزل به وَأَن عَلَى اللَّهِ مَا لَا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 علينكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يكسون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ظلوا عنا وشهدوا أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال من قد غلت من قبلكم من الجن والجنس في النار قالت ألم في قد خلت من قبلكم من الجن والجنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. دخلت لعنت حتى إذا دخلوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء وصلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار حتى جد الرسول فيها جميعا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فما كان لكم علينا من <تصفيق> إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أرواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الصياط لَكِن كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُذُوبًا وَالْخَالِصَةُ تَسْكَبُ لَمْ أُغَاهُ وَلَا يَذُوقُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَ الْجَمَرُ فِي زم وَكَذَلِكَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ لهم من, لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجد الظالمين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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جِئْنَا أَسْقُطُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ لَقَدْ أنت الكل جنة أورستموها لنا كنتم تحملون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 وَجَلِنَا ما, مَا وَعَدَ مَا رَبُّنَا حَفَّاً فَأَلْوَجَتْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَفَّاً قالوا نعم فأذن مُؤَذِّنٌ مؤذنون بينهم اللعمة الله على الظالمين قالوا نعم فأذن مؤذن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 وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى كِتَابٌ وَأَنَّهُ مَا كلا بسيماهم مَا وَعَلَى يَعْرِفُونَ ونادوا أصحاب, أن ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يصنعون. لم يدخلوها وهم يصنعون وَإِذَا صرفت أَبْصَارُهُمْ تلقاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وإذا صرفت تلقاء أَصْحَابِ النَّارِ وَبَدَأَ لَهُ الْنَّامَ الْقَوْمُ ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لِجَالِنٍ يَعْرِفُنَّهُمْ بِسِمَاءِهِمْ قَالُوا مَا أغنى عنكم جَمْعُكُمْ ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لهم قالوا, ما قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما وما كنتم تستدفعون الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة أولئي الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.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 ان افيد علينا من الماء امم ما رزقكم الله قالوا ان الله, حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا الذين دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم أنساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون كما يومهم يجحدون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 يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت حضر ربنا بالحق فألنا, فألنا من سفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فعلنا من سفعاء في اشتعوا لها أو يرد فنعمل كنا نعمل أنفسهم عنهم ما كانوا سَوَّظَ النَّاسَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ ربكم اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّوَاعَةُ عَلَى العرش يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ <تصفيق> ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يؤتي الليل النهار يغشي الليل وَنَهَارًا يَطْلُبُهُ حَسِيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين, رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المرتدي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة, إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يوسل لِيَحْبُ صَرَّا بين يدي رحمته وهو الذي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 تآجها أقلت سحاباً فصالاً شكناه الزلد ميت فأنزلنا فيه ما به من كل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج المثال علمكم تذفعون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يأخذ إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أوصلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد إلى قومه فقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره إني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 <تصفيق> قال يا قوم ليس بي ظلالت ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أن جاءكم ذكر يَوْعِذْ بِكُم عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَسْتَغْفُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آيَةٌ أَنْ جَاءَ من عَلَى رجل مِنْكُمْ فَوَلَعَنَّا قَوْمَهُ عَمْرُو تكذّبوا والذين معه في الفلك وأورطنا الذين كذبوا بآياتنا تكذّبوا فأن والذين معه في الفلك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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تستقون, أفلا تستقون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 يَا رَبِّ الْعَالِي أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أعجبتم أَن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء مِنْ بَعْدِ قوم يُحِينُ وَزَادَكُمْ فِي الخلق ضَقَّ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا تنا لنا الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الله فأسنا بما تعدنا إن من الصادقين تحسنا بما كان جداد كنت من قال قد وقع عليكم من ربكم وغضب قال قد عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني في أسماء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 وإذا تمود أقاروا صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم يعبدوا الله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. فذروها تأكل في أرض الله. فذروها تأكل في أرض الله. ولا تمسؤ بسوء فأخذكم عذاب عذاب أليم. واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعض عاد وبوأكم في الْأَرْضِ تتخذون من سؤولها قصورا وتنحتون الجبال بلوتا وَأَقُومُ فِي الْأَرْضِ كَتَخْمُونَ مِنْ شُعُورِهَا وَلَا تعسوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 لَنَسْفَعًا أَعْقَابَ الَّذِينَ آمَنُوا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَهُمْ كَمَا آمَنَ الْأَوَّلُونَ كَانُوا قال الذين استسروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استسروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فعقروا الناقة عن أمر ربهم وقالوا يا صالح بما تعدنا فأخذتهم فاقذتهم وجفه في دارهم جاثمين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 وَلُقَنِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْسُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِ انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون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 قد جاءتكم بينكم من ربكم. قد فأوكوا الكيل والميزان ولا ترخص الناس أشياءهم ولا تبسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا في الأرض بعد إصلاحها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 أصبروا, اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 لَسْتَ يَسْعَى وَلَا هِينَ كُنَّا قريت وين على الله كذبا إن هودنا في ملكون بعد إذ نجنا الله منها وما يَكُونُ لنا أَن نعود فيها إلا يا ربنا كل شيء علما، وأن ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحات وانت خير الفاتحين. ربَّرَكْتَ حَتَّىٰ نَأَّ وَبَلَّ نَصْوَمَاتِ الْحَسْمِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاقِهِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ قَوْمٍ إِلَىٰ إِنَّكُمْ إذا لخاسرون وَقَالَ الْمَلَأُ الذين كفروا من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 فكيف آس على قوم كافرين فكيف آس على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لا أخذنا ما كانت ثم بدلنا ما كانت السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, وقالوا وقالوا قد مسأبأنا الضراء والسراء فأخذناه. بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قدم السحابة وهم لا ولو أن أهل واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولو أن أمنوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا بأسنا بياة وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياة وهم نائمون ناضحون وهم يلعبون اا وهم يلعبون يمكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فَلَا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاه أصبناه ونقبع على, على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرآن خص عليك من أم ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما فَمَا ليؤمنوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كذبوا من قبل. ليؤمنوا بما كذبوا مِنْ قبل. كذلك يغضب الله, الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا لأكثرهم لفاسقين. أكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاتكين ثم بعثنا من بعد إن موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم موسى بآيات لاجنا فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى, وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق رقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني اسرائيل قد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 فألقى أصابه فإذا هي ثعبان مبين فألقى أصابه فإذا, فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم علي يريد أن يخرجكم من أرضكم فما لا, تأمرون. فما لا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 وأوحينا إلى موسى أن أَلْقِ عصاك, عصاك فإذا إِلَى مُوسَى ما أَلْقِ مَا يأفكون فوقع الحق, فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا الحق وبطل ما كانوا يعملون هنالك وانقلبوا صاغرين تقلبوا هنالك وانقلبوا قالوا آمنا برب العالمين آمنا العالمين رب موسى وآهو قال فرعون قبل أن آذن لكم قال كرم آذنتم به قبل أن آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها تخرج منها أهلها، فثم فتعلمون، فثم فتعلمون، لا عن أيديكم وأوجلكم من خلاف، ثم لا أجمعين، عن أيديكم وأرجلكم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 وَالْغَمُ وَتَوَفَّنَا مُشْرِكِينَ وَقَالَ الملأ مِنْ قَوْمِ فِي الرَّعْمَ أَتَذَمُّوسَ وَقَوْمٌ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرْكَ وَآَلِهَتَكَ وَقَالَ النَّلُ مِنْ قَوْمٍ فِي الرَّعْمَ نُفِئَ فِي الْأَصْفِي وَلَمْ كَوَانِهَتَكْ هَارِسًا وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ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 الحصن اللهم صل على النبي يا شاه من عباده والعاقبة للمتقين, والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا اوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جتنا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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبر سيئة يطيروا بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة كُلَّ يَوْمٍ بِتَوامَنِهِ أَنَّمَا قَائِرُهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَا وقالوا مهما وَمَا به وَقَالُوا مَا لتسحرنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لك بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ به مِنْ آيَةٍ لتسحرنا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات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 يا موسى دعو لنا ربك عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل الرجز لك لَنَا مَا كَدَنِهِ قُدِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ لِذٰلِكَ إِلٰٓءَجَلِّهُمْ بَالِغُوْهُ إِذَا هُمْ فَلَمَّا كشفنا عنه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 وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبوا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع في العوم وقومه وَمَا كانوا يعرشون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 إن هؤلاء متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن قال اغير الله ادغيكم اله وهو قَالَ وهو فضلكم على العالمين وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُم مِنْ آلِ فرعون يَسُومُنَكُمْ سوء العذاب يقتلون أرناكم ويستحيون نساءكم, نساءكم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلك بلاء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 وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَلَا تتبع سبيل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 قال أن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جعله دكا وخر مُوسَى صعقا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 الشاكري. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه له في كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها هذه قوتٍ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذ سأريكم دار الفاتحين سأريكم دار الفاسقين. فأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آيَةٍ لا يؤمنوا بِهَا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا كُلَّ آيَةٍ لا يؤمنوا بِهَا يرو يروا سلا يدخله سيلا وإن يرو تميل الغني يدخله سيلة ذلك ذلك كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حرق أعمالهم. والذين كذبوا أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون؟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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ألم ولا يهديهم سبيلا وكانوا ظالمين.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 ولو قل صلوا قولوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن هي الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما من بعدي ولما وَجَدُوا موسى وَقَوْمِهِ قومه قَالَ قَالُوا قال مَا ما من أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ ربكم أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ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 وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين وَأَنْتَ الذين اتخذوا إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ينالهم غضب من ربهم غَضَبٌ في رَبِّهِمْ الدنيا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّيْلَةَ يَنَالُهُمْ غَضَبٌ من رَبِّهِمْ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 والذين عريوا السيئات ثم تربوا من بعدها وآمنوا إن رفك من بعدها نغفور رحيم ولما تكت عن موسى الغضب أخذ الالواح ولما سكت عن موسى الغضب أقر الألواح وفي نسخةها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وفي هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى, واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واني فلما أخذت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 إن هي إلا فتنتك إلا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 لهم ويحرم عليهم الْقِيَّاتِ ويضع عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحْرِمُ التي كانت وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ رَبُّ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ فالذين آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ الذي إليه هاد لك قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض قل يا الناس رسول الله إليكم جميعا له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت بالله النبي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 ومن قوم موسى يهدون يهدون بالحس وبه به يعبدون وقطعناه متن عشرة أسباطاً أمما وَقَطَّعْنَا لَهُ موسى نَجْعَلُهُ قُرَّةَ قومه لَّمَّا اضرب بعصاك قَوْمُكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إذ قومه أَنِ اضْرِب الْحَجَرَ فأكل حجر ثم بجثت من هسنا عشوت كل أناس مشرابهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم وَقَالَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْبَلْنَ وَالسَّلْوَةَ قُلُوا مَا وَزَقْنَاكُمْ قُلُوا مِنْ مَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كانوا أَنفُسَهُمْ يظلمون وَمَا وَإِذْ قِيلَ لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وإذ سين له يسكنوا آجل إلى القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفظة وادخلوا الباب سجدا نغسر لكم خطيئاتكم تنديد المحسنين. تنديد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي كيل لهم فأغسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الذين ظلموا منهم قولا غير الذي وَأَظَلُّهُمْ عن الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يعدون في إِذْ تَأْخِذُهُمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ يوم سبتهم أَأَظَلُّهُمْ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ إذ تأيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأيهم كذلك نذروهم بما كانوا يفسقون. كذلك نزلهم بما كانوا يفسون وإذ قالت أمم منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم هلكهم أو عذبهم عذابا شديدا وإذ خالت أمة منهم قوما الله أو عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السور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 وَأَقْبَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بئيس بما كانوا فَلَمَّا فلما عَمَّا هُوَ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ أَلَمْ نَعْهَدْكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا مَا وَإِذْ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وإذ ربك عليهم إلى يوم القيامة من سوء العذاب إن ربك لسريع اللقاء إن ربك العقار وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أممًا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 وإنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تستقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ من وأشهدهم على أنفسهم ألفت بربكم وإذ أخذ وصفك من دلي ذريتهم على انفسهم بربكم قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم تقول أبتهلكنا آب بما فعل المرصدون فعل المرصدون وكذلك نبصل الآيات ولعلهم وكذلك نبصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم الَّذِي الذي آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ فانسلخ منا الشَّيْطَانُ الشيطان مِنَ من وَعَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَرَهْفَ مِنَّا فَأَسْبَعَهُ مِنَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض ولو شئنا بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 ذلك حسن القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص أَفَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمْفُتَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَفَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمْفُتَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فهو ومن المستن ومَن يضلل هم الخاسرون ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بِهَا من لهم قلوب لا يفقهون بها.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 أَلاَ إِنَّ كَلَأَنْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَلاَ هم, هم, هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الأسماء الْحُسْنَى فادعوه بِهَا ولله الأسماء والرسول لا بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه، وذو الذين يلحدون, في الذين يلحدون في ما كانوا يعملون. لا مَا ما كانوا يعملون وممن خلقنا غمة يهزون بالحق وبه يعزلون وممن والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا وأملي لهم إنك كيدي متين وأملي لهم إن كيبينتي أولم يتفكروا, أو يتفكروا ما بصاحبهم من جنة, بصاحبهم من جنة إن هو إلا مبين إن هو إلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما فبأي حديث, بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا ويذرهم في يقيانهم يمهون يسألونك عن يسالونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه. لا يجليها إلا هو فقلت في السماوات والأرض. في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بعثه. لا تأتيكم إلا بغته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 أكثر لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا إلا ما شاء ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني إن أنا إلا نذير وبشير لقوم إلا نبي وبشير لقول يؤمنون هو خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل لها زوجاريا من إليا فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به حملت حملا خفيفا فمرت به.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 فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما فتعالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ فَتَعَالَ ما عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون قل يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم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 الذين يشرعون من دون الله عباد أمثالهم ادرهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ادرهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم يمشون بها أَمْ لَهُمْ أَوْزُنٌ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَلْقِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَلْقِشُونَ بِهَا أم لهم أعين أم لهم آذَانٌ يسمعون بِهَا أم لهم آذان يسمعون بها؟ ولدوا تركاكم ثم كيدون فلا تنظرون.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 تدعوهم إلى, وإن تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يرضون قد العفو وأمو بالغرف وأعرض عن الجاهلين قد العفو وأمو وأعرض عن الجاهدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 زيدت شكم اذا السقاء يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو وَلَا ولا تكن من الغافلين واذكر فِي نَفْسِكَ نفسك تضرعا وخيفة ودون مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ والآقال وَلَا تكن